شخص يسير بسيارته سيرا عاديا وتعطلت وتعطلت سيارته في احد الانفاق المؤديه الى المدينه ترجل من سيارته لاصلاح العطل في احد العجلات جاءت سياره مسرعه مرتطمت به من الخلف سقط مصابا اصابات بالغه ف حملناه معنا في السياره وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مقتبل العمر متديد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 بل هو على ما يبدو على مشارف الموت استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القران فجاه سكت التفتت الى الخلف بدا به رافع اصبع السبابه يتشهد ثم انحنى راسه طفست الى الخلف لمست يده قلبه انفاسه لا شيء فارق الحياه نظرت اليه طويله سقطت دمعه من عيني اخبرت زميلي انه قد مات انطلق زميلي في البكاء اما انا فقد شهقت شهقه واصبح الدموع لا تقف اصبح منظرنا داخل السياره مؤثرا وصلنا الى المستشفى اخبرنا كل من قابلنا عن قصه الشاب الكثير تاثر الكثير تاثرت جرت دموعهم احدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه الجميع اصروا على الجلوس حتى يصلى عليه اتصل احد الموظفين بمنزل المتوفى كان متحدث اخوه قال عنه انه يذهب كل اثنين لزياره جدته الوحيده في القريه كان يتفقد الارامل والايتام المسكين تدافع هم وغم حيره وتوجع في دارنا قائبو تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما الى دار البقاء سنذمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما الى دار البقاء سنذمع وجوه حزينه ما لي اراها بالسواد تلسع ما لي اراها هذه الوجوه حزينه ما لي اراها بالسواد تنفع ما, ما, ما للعيون بدمعها رقراقه ما للقلوب باصلها تتقطع ما, ما, ما للعيون بدمعها رقراقه ما للقلوب باصلها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقه ما للقلوب باصلها تتقطع ما للصباح ما للصباح ما للصباح ما للصباح, للصباح, للصباح صباح امامه من هيبه كي ينجلي وجهه ولا من مفزع كين جري وجو الظلام المفزع ان قالوا ترى على في المساء حبيبنا فقدت بلابلنا هنا لا تسمعوا قالوا ترى حلف المساء حبيبنا فقدت بلابلنا هنا لا تسمعوا ما تجواد من الخريق قاتل من يجد الكلام ولن مياه تنفع مات الجواد من الخليقه لم يعود يجد الكلام ولن مياه تنفع زاح الغمام من السماء الا ترى ان السحاب حولنا تتقشع الزاح الغمام من السماء الا ترى ان الثحيب حولنا تتقشع تلك السماء لا تسل عن حسنها ورد وعطر فائح يتضوى الشماء لا تسلل عن حسنها ورد وعطر فائح يتذوع تلك الشماء لا تسلل عن حسنها ورد وعطر فائح يتذوع داد الفيران بيحبنا نتفجع بعد الخراق بحبنا نتفجع هم وغم حيره وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هم وغم حيره وتوجع في دارنا ومصائب تتدافعون هي دارنا دار رحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزنعون هي دارنا قطعه محفوظه لدى تسجيلات النور الاسلاميه ومراد البقاء اسمع تحيات اخوانكم في تسجيلات النور الاسلاميه وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَوْمًا إِلَى ذَا الْبَقَاءِ مُذْ يَوْمِ هِيَ دَارُنَا فِي الدَّارَيْنِ لَوْ أَبْصَرَتْنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ بِالْعِبَادَةِ تَلْعَبُ مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فنحورنا بدماءنا تتخضب يا عبد الحرمين لو ابصرتنا تعلم انت انك بالعباده تلعب من كان يقضى خلده بدموعي فنحورنا بدماءنا تتخضب 114. أو كان يتعب خيله في باطل 115. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 116. أو كان يتعب خيله في باطل 117. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 118. ريح العبيد مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تلفون أربعة أربعة صفر سفر سبعة تمانية تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته